وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُم عَن دُعَائِهِم غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ أَوْ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فَآمَنَ واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 وهذا كتاب مصدق لسان عربيا، وهذا كتاب مصدق لِسَانَ عربيا لينذِر الذين ظلموا لينذِر والذين ظلموا وبشرا للمحسنين. ان الذين قالوا ربنا الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشجه وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و والدي وأن أعمل صالحة وأن أعمل صالحة توضاه وأصلح لي في ذريتي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَٰ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 والذي قال لوالديه أُفِلَّكُمَا أتَعِدَّنِي أَنْ أُخرجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنٌ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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أُهْبِطَتْ طَيِّبَاتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا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 وَذَكُرَ أَخَوَ عادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ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 وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أرأكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا آذا عارض ممطرنا بل هو ما به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 ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا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 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَصِّتُوهُ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرٌ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 يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا دعيا الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لا يُجِيبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أولئك فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وَيَوْمَ يُعْقَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ رَأُلُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاظ فهل يُهْلَكُ إلا القوم الفاسقون